ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوتهم عند ربهم ربنا أرصان ربنا أرصان وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَاذَكِرْ كَرَمَ كَوْنُهُ مِنِّي لَأَمَنَّ أَنَّ جَاءَ பொ